إذا قيل لهم اسجدوا لا يسجدون نسأل الله العافية والسلام فاختض لنفسك أيها الإنسان أي الطريقين وقد بين لك هذا وهذا بين لك طريق الحق والهدى وأرسل إليك الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب وبيّن لك كل خير وحذرك من كل شر فبعد ذلك أنت مخير إما أن تسلك هذا وإما أن تسلك هذا نسأل الله جل وعلا أن يتغمدنا وإياكم بفضله ورحمته ونسأله جل وعلا ألا أن لا يجعلنا ممن غرته هذه الحياة الدنيا فأذهده عن أخرى أيها الأخوة إن هذه الحياة الدنيا إنما هي ممر ومعبر إلى دار المقل عند الله تبارك وتعالى والموت لا يدري به الإنسان متى يفجأ يأخذ الصحيح ويدع المليل يأخذ الشاب ويدع الشيخ فيا عبد الله, الله الله أسأل الله جل وعلا أن يحسن خاتمتنا جميعا وأن يثبتنا ومياكم جميعا على الحق والهدى حتى نلقاه. أن يسلك بنا وبكم سبيل النجاة إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه في إحسان